اداب المتعلم في ادابه مع شيخه وقدوته وما يجب عليه من عظيم حرمته قال وهو 13 نوعا ومر معنا الانواع الخمس السامقه قال السادس أن يشكر الشيخ على توقيفه على أن اوقفه على توقيفه على ما فيه فضيله وعلى توبيخه على ما فيه نقيص لان كل منهما يعتبر من تعليم الادب والادب قد يكون ببيان فضيله وقد يكون ببيان نقيصة وكل من منهما يحتاج إلى الى شكر المعلم على ذلك أو على كسل يعتريه يعني يصيب طالب العلم إذا راه المعلم قد كسل فيه طلب العلم والتحصيل فان اذا يبين له ذلك أو قصور يعانيه أو غير ذلك مما في ايقافه عليه وتوبيخه إرشاده وصلاحه مما فيه منفعه لطالب العلم بل الاثر كقاعده عامه ان المعلم اذا بين للمتعلم اي ادب يتعلق بالاجاده أو بالترك فالشكر حينئذ يكون لازما للمتعلم ولا يعترض كما ذكرنا سابقا بل إذا راى أن المعلم قد أنكر عليه شيئا أن يعتبر نقصه في رايه حينئذ لابد من الاعتذار ابداء العذل هذا إذا راى أن المعلم قد اخطا في تقديره تلك النقيصة قال رحمه الله تعالى ويعد ذلك من الشيخ من نعم الله تعالى عليه باعتناء الشيخ به أو كذلك رحمه ونعمه ونظره إليه فان ذلك اميل لقلب الشيخ وابعثه على الاعتناء به مصالح لانه اذا راى من الطالب اقبالا تكلم الشيخ او لا بخلال ما اذا راى قباضا حينئذ امسك فالمعلم بشر يصيب يخطئ والمعلم كذلك له نظر في المتعلم اذا راى اقبالا من الطالب وانشراح صدر فيما يتعلق بابداء النقائص وبيان الخطأ هنئذ زاد المعلم في بيان ذلك وزاد الطالب في كمالاته لا يصلح الا بماذا الا بالتنبيه الذي لا ينبه على ما عنده من خلل كيف, كيف يحصل كيف يحصل له الرقي لابد مماذا لا بد من النصيحة ولذلك قيل للمؤمن مراهات اخيه المؤمن لا بد من ماذا لا من بيان العيوب ولا يصبح ذلك ولا ولن يتم إلا بابداء النقائص واذا كان الانسان ينزعج من ذكر النقائص ومن ذكر المعايب سواء كان من معلم أو من غيره من اخينا او صديقنا نحو ذلك هذا يدل على انه لن لن يرتقي في كمالاته وانما سيبقى على على حاله وإذا أوقفه الشيخ على دقيقه من أدب أو نقيصة صدرت منه وكان يعرفه من قبله فلا يظهر أنه كان عارفا به وغفل عنه يعني لا لا يصيبه نوع من من الكبر بانه إذا نبه على شيء قال نعم انا ادري بمعنى ماذا أنك ما جئت بي بشيء جديد فيبقى على ماذا يبقى على حاله هذا يعتبر من من الحماقه بل يشكر الشيخ على افادته ذلك اعتنائه بامري سواء كان الذي يبدي النصيحه الشيخ أو كان غيره كل من نصحك فحينئذ لو كنت تعلم فاظهر له أنك لا تعلم لو كنت تعلم فابدا إليك نصيحه قال رأيت كذا وكذا لا تقل نعم نبهني غيرك وانتبهت له لا كانه لم يخبرك أحد بذلك البتة واظهر له ماذا كما لو أفادك علما لا تظهر أنك تعلمه وانما تظهر ماذا عدم علمك كذلك لو نصحك في من يتعلق بنقيصة وسوء ادبه من ذلك فلا تظهر أنك تعلمه لو كنت عالما به ولذلك قال وإذا أوقفه الشيخ على دقيقة من ادب أو نقيصة صدرت منه وكان يعرفه من قبل يعني كان الطالب يعرف أن في هذا النقص فلا يظهر للمعلم ولا لغيره كذلك أنه كان عارفا به وغفل عنه بل يشكر الشيخ على افادته ذلك واعتنائه بأمره فإن كان له في ذلك عذر وكان اعلام الشيخ به اصلح فلا بأس به فلا باس به اذا كان ثم عذر يعني الانسان قد ينزل لدرجه من النقائص ويكون ثم عذر يتعلق به على جهه الخصوص فإذا كان ثم عذر فاخبر به شيخه فلا باس به بذلك وإلا تركه إلا أن يترتب على ترك بيان العذر مفسده فيتعين اعلامه به يعني إذا لم يبين قد يساؤ فيه الظن كما مر معنا فيما يتعلق بالقرائن المحتفه به بالشخص فاذا راها او عمل عملا لا يرى وجوبه وقد شاع عند الناس مثلا الوجوب حينئذ لا بد من البيان لا بد ان يبين سواء كان للمعلم أو لغيره اذا سئل عن عن ذلك قال السابع من الاداب المتعلقه به ادبي المتعلم مع شيخه الا يدخل على شيخه في غير المجلس العام إلا باستئذان الا بي باستئذان المراد بالمجلس العام ما يجلس به المعلم العالم فيما يستقبل به طلبة العلم وذكرنا أن السابق وهذا مصنف رحمه الله يجري كثيرا في هذه المسائل على على ما سبق كان المعلم يجلس في مدرسته ويكون مجلس للقراء وحينئذ ياتي الطالب ويدخل وإذا كان كذلك حينئذ إذا كان ثم مجلسا عاما فتحو للناس كلهم طلبت علم غيره من العامة فليد لا يدخل هذا المجلس إلا بماذا إلا بالسيده وهذا أدب معلوم من الشرع سواء كان في الدخول على العالم على غيره كلما كان صاحب باب مغلق فالاصرح ينيد ماذا عدم الدخول الا الا بالسئذان على طريقه المحمود المعروفه في الشرع سواء كان الشيخ وحده في ذلك المجلس العام أم كان معه غيره لو كان وحده لابد من الاستئذان هذا الاصل المطرد فيه في الشرع سواء كان المعلم وحده أو كان عنده أناس لأن بعض الناس ماذا اذا دخل مجلسا فيه غير صاحب المجلس يظن أنه مستباح وهذا خطا لماذا لانه قد يكون ثم السباحه اريد من السباحه وماذا انه اذن له بالدخول لكن قد يكون ثم حديث خاص حينئذ لا يحسن أن يدخل مباشرة بل لابد من, من الاستئذان هذا مطلقا يتعلق بماذا قل لو رأيت شخصا يجلس مع شخص آخر فيه مسجدين أو نحوه فلا تقرن منه الا بماذا الا بالسئذان ولو بسلام عن بعد سواء كان الشيخ وحده أم كان معه غيره لابد من السئذان. اما إذا كان وحده فقد يكون على هيئة لا يريد ان يراه احد من الطلبة أو من الناس أو كان معه غيره يعني غير الشيخ وكذلك هذا يحتمل ما اذا ثم حديث حينئذ لابد من بالسئذان مطلقا كل من دخل على شخص قد اغلق الباب عليه أو كان منحازا في موضع معين فلابد بد مماذا لا بد من من السادنه فان السادنه بحيث يعلم الشيخ ولم ياذ له صرفا ولا يكدل السداد يعني له قال السلام عليكم ادخل وعلم أن الشيخ علما يعلم به بغلبه ظني ولم ياذ له عنيد ينصرف ينصرف لانه قيل له ارجع هذا الاصل ولا ولا يكرر الاستئذان ولا يكرر لماذا لانه علم أن الشيخ ماذا أن الشيخ عالم بي بحاله لاسيما اذا رفع صوته وكان الشيخ قريبا من من الباب ونحوه وان شك في علم الشيخ به وانه يستاذن فلا يزيد في الاستئذان فوق ثلاث مرات أو ثلاث طرقات بالباب أو الحلقه الباب نفسه أو الحلقه التي توضع على على الباب وليكن طرق الباب خفيفا بادب باظفار الأصابع هذا رويه في حديث الصحابه كانوا يستاذنون عن النبي صلى الله عليه وسلم باطراف الاصابع بال... ماذا باظفار لكنه لا يصح ثم بالاصابع ثم بالحلقه قليلا قليلا بمعنى أنه ماذا لا يطرق الباب فجاه هكذا ولا يزعج شيخا المراد عدم عدم الازعاج وهذه سنه مطردة ليس خاصا بي وبشعب بل كل من استاذن على اخر عنيد لابد ماذا لابد من الاستئذان وثانيا لابد أن يستاذن بادب وكذلك في ما يتعلق بالاتصال اليوم إذا اتصل بشخص ولم يرد عليه لا يحسن أن يتصل مره اخرى بل يصبر, يصبر وقتا حتى ماذا حتى يظن أنه قد حصل له تفرغ نحو ذلك أما تكرار اتصال هكذا يجلس ربع ساعة او يتصل ويتصل ويعيد هذا خلل يزعج البيت كله بالاتصالات قال رحمه الله تعالى فان كان الموضع بعيدا عن الباب والحلقة فلا باس برفع ذلك بقدر ما يسمع له غير وإذا أذن له واذا ادنا يعني الشيخ له في الدخول وكانوا جماعته يعني من استاذن كانوا جماعه تقدم افضلهم وأسنهم بالدخول والسلام عليه ثم يسلم عليه الافضل ثم يسلم عليه الافضل فالافضل يعني الفاضل الافضل فالفاضل كما سبق الاهم فالاهم قلنا الاهم فالمهم هذا الاصل فاذا الافضل هذه ليست على على بابها فاذا كانوا جماعه ودخلوا يتقدم ماذا أكبرهم سنا او اعلمهم افضلهم هذا الاصل واذا سار طلبه علم الى عالم أو الى غيره فالذي يتقدم من الاكبر سنا او الاعلى والاعلم اولى مقدم على على مجرد السن وينبغي أن يدخل على شيخ كامل الهيئه متطهر البدن والثياب نظيفهما بعد ما يحتاج إليه من أخذ دفل وشعال وقطع رائحة كريهه أما قطع الرائحه الكريهه فهذا له اصل فيه الشرعي اما ما عداه يحتاج الى دليل وان كانت هي من السنن المطردة في شان انساني كلي في حياتي كلها بمعنى ان هذه من الأمور التي مردها إلى سنن الفطره لا سيما إن كان يقصد مجلس العلم فانه مجلس ذكر واجتماع في عباده او كذلك فلا يتاتى إلا بقطع الروائح الكريهه لأنه مجلس عباده وقد يؤذي شيخه قد يؤذي صديقه قرينه من بجواره الى اخره ومتى دخل على شيخ في غير المجلس العام إذا مجلس عام بما انه يستقبل طلبه وعامه الناس هيندين يكون قد اذن للجميع هذا الاصل لكن يبقى الاذان خاص يبقى اذان خاص ثم مجلس خاص لسيما فيما يتعلق بالإقراء فقط يعني لا يدخل عليه إلا طالب علم يريد القراء كمن خصص وقتا للتدريس يسمى ماذا يسمى مجلس خاصا مجلس خاصا كمجلسنا كم هذا هذا خاص بماذا بالتدريس الاصل انه لا ياتي شخص ويقطع الحديث من اجل ان يسأل هذا الاصل الاصل فيه ماذا اصله فيه المنع ومتى دخل على الشيخ في غير المجلس العام وعنده من يتحدث معه فسكت عن الحديث أو دخل والشيخ الشيخ وحده يصلي او يذكر يعني الله تعالى أو يكتب أو يطالع يعني مشغولا يكون مشغولا اما باحد يتحدث معه او مشغولا بنفسه اما بمطالعه او ذكر أو نحوه ذلك فترك ذلك أو سكت ولم يبدأه بكلام أو بسط حديث فليسلم ويخرج سريعا يعني دخل على المعلم ولم يجد من المعلم استقبالا ماذا ماذا يصنع يسلم ويبقى قليلا ويمشي لماذا لانه بتركي بسط المعلم له يدل على أن الوقت غير غير مناسب له عليه يمضي ويسيم فليسلم ويخرج سريعا إلا أن يحثه الشيخ على المكث واذا مكث فلا يطيل الا أن يأمره بذلك هذه سنه عامه سنه عامه كل من زورته وجلس معه رايت منه لانشغال ونحو ذلك فالعصر فيه ماذا عدم ها تطويل المكث عدم تطويل المكث يبقى قليلا ثم ينصرف وينبغي أن يدخل على الشيخ ويجلس عنده وقلبه فارغ من الشو هذا ما يتعلق بطلب الفائده يعني اذا جيت لدرس أوجد لي مجلس يتعلق بي بالفتوى وهو سؤال حينئذ هو من من وسائل العلم من وسائل العلم اذا كان ثم مجلس للمعلم يجلس ويفيد الناس بماذا بما يتعلق بالفتاوى هذا كذلك مما يحصل لطالب علم أن, أن يحرص عليه لماذا لأن هذا الفتاوى هي حصيله التأصيلات هذا الاصل ولذلك كان قديم يجمعون فتاوى علماهم هذا الاصل حينئذ إذا كان ثم مجلس يتعلق بي طلب العلم سواء كان بتدريس أو افتاء أو نحو ذلك أو ممارسه علم مع المعلم فيحرص الطالب على على حضوره لكن لا يحضر بجسمه وانما يحضر بماذا بقلبه يعني فرغ نفسه من من الشوائل لانه لو كان مشغولا فالمشغول لا لا يصلح الذي ياتي الدرس وفي عقله شيء حيلئذ لن يستفيد شيئا من الدرس انما يبقى ماذا يبقى بجسمه فقط وهذا متفق عليه كما يدخل الصلاة وهو هو مشغول حينئذ سيخشع الجواب لا قال وينبغي أن يدخل على الشيخ ويجلس ان يدخل ويجلس عنده وقلبه والحال وقلبه فارغ من الشواغل له وذهنه صاف صاف غير مشوش لا في حال نعاس ذكر بعض التشويشات التي تكون على طلبه العلم لا في حال نعاس لان النوم يداعب الانسان حين اذا لن يستفيد لا في صلاه ولا في غيرها أو غضب أو جوع شديد أو عطش او نحوه كل سبب يؤذيه ويعلق قلبه به أو نحو ذلك لينشرح صدره لما يقال ويعي ما يسمعه هذا العصب الحضور في مجالس العلم إنما يحضر الطالب من أجل أن يستفيد اذا لابد أن يعلم كيف كيف يستفيد متى تحصل الفائده وكيف تحصل الفائده إذا اتى إلى مجلس العلم وعقله وباله وذهنه وقلبه مشغول اذا عبره بماذا عبره بمصفاء الذهن وتخليص القلب من من الشوائب اذا لم يكن عنيد فليترك لينشرح صدره لما يقال ويعي ما يسمعه وإذا حضر مكان الشيخ فلم يجده جالسا انتظره كي لا يفوت على نفسه درسه اذا حضر مكان الشيخ فلم يجده يعني تاخر, تأخر المعلم ماذا يصنع وبشره الحمد لله كلا يجلس وينتظر الله المستعان واذا حضر مكان الشيخ فلم يجده جالسا انتظره كي لا يفوت على نفسه درسه وهذا يتصور كما ذكرت يتصور فيما لو كان المعلم يجلس لالقاء دروس متعددة كله يقرا هذا هو الغالب في القديم أن المعلم يجلس في زاويه من من مسجد في زاويه في مسجد ويقرا عليه هذا كتابه معين ويقرا ويتفاوتون الناس لان جمع الناس على درس واحد هذا فيه اشكالات كبيرة فيه اشكالات كبيرة ولذلك لما كان الحال كذلك لا يجعل ثم وقت لطلبه العلم القراءه الخاصة والقراءه العامه التي تكون مثل هذه الدروس حصل تداخل بين طلبه العلم المبتدئ مع المتوسط مع المنتهي وصار المعلم لا يدري كيف يشرح فيختار طريقه واحدة اما مبتدئ ويجلس 40 سنه وهو لا يشرح الا للمبتدئين ثم يقول هذه الطريقه هي الحسنه أو متوسط ويبقى على هذا الحال أو منتهي ويبقى على على هذا الحال فيختار حينئذ كل بي باجتهاده وما يرى المصلحه فيه والنفع العام هل هذا هو الذي ينبغي أن يكون أو هذا الذي ينبغي أن يكون لكن الطالب سيبقى ماذا سيبقى حاضرا وقد يستفيد قد يستفيد من كل نوع من هذه الانواع الثلاثه سواء كان يشرح لمبتدئ أو يشرح لمتوسط أو يشرح ل لمنتهي لكن الذي يشرح للمبتدئ فقط ويجلس معه سنين عديدة قد لا يرتقي قل لا لا يرتقي فيبقى على على حاله وهذا خلل يجعل الانسان دائما في مرتبة واحده ولا ولا يرتقي فيه في العلم وهذا لا, لا يصح قال فلم يجده جالسا ينتظره كي لا يفوت على نفسه درسه فإن كل درس يفوت لا عوض له اذا فات الدرس فلا عوض له لن يعوضك شيء البت مراده رحمه الله تعالى فيما يتعلق المجلس على جهه العموم ما يتعلق باول ان يكون في في مسجد ليس في البيت كالذي يسمع شريط أو الصوت معاده ثانيا فيه فضل وفضيله الذهاب والجلوس والانتظار الى اخره في صلاه الجماعه الى اخره ثم فضائل تتعلق بماذا بالدرس ذاته والا قد يقال بأن المسموع هذا قد يساوي الحاضر وهو كذلك وان كان بعض المعاصرين بل بالاكثرهم يجعلون ثم فرقا بين النوعين وقد يشددون فيما يتعلق به بالمسموع فانه لا يتعلم طالب علم من من السماع هذا الله اعلم فيه تشديد في غير محله تشديد في في غير محله سيما في في هذا الزمن العالم يكون مع زمنه فيما يصح فيه الاتساع ويبقى على ما هو عليه فيما لا يصح يعني معايشه العصر والزمان هذه ليست في باب المعتقد فناتي لتنازلات عن الأصول ونحو ذلك من أجل من اجل مجارات الواقع ونحو ذلك لكن ثم وسائل ليست توقيفيه الله عز وجل امر بالعلم وبين العلم حينئذ ثم وسائل توقيفيه ثم مسائل اجتهاديه ولذلك من وسائل التعليم خطبه الجمعة اولى خطبه الجمعه اذا لها لها ضوابط معينه قد تدخلها البدعه فنقول هذا بدعه لماذا نقول بدعه لانها عبادة اذا يغلب عليها شائبه التعبذ ولذلك دخلت البدعه لكن المحاضرات مثلا هذه لا نقول بان تدخل البدعه الا فيما يتعلق بجزئيات العلم لكن في الوقت في الطول في البداية في الختام أي شيء يعتاده لا اشكال فيه ولذلك قد يعتاد شيئا يبدأ به في الجمعه ولا يعتاد في المحاضرات مثلا أو في الخاتمة قد لا يدعو في خطبه الجمعه ويدعو في المحاضرات او في درسي لان هذا لأنه ثم فرقا بين النوعين اذا من الوسائل ما هو توقيف ومن الوسائل ما ليس ما ليس بتوقيف منها الدروس والتعليم هذه الكتب ما كانت موجوده في عاد النبي صلى الله عليه وسلم وجرأ اهل العلم على ماذا على بيان اهميتها والتصنيف واجعلوا من فروض الكفايه الى اخره لم يكن اذا إذا كان ثم ما يتعلق بشروحات هذا الكتب وجاءت وسائل حديثه تتطور من زمن الى زمن حينئذ الامانع ان يقال بانها من وسائل طلب العلم سماع هذه الصوتيات بل هو فتح باب عظيم يعني بعض الناس قد يكون هنا في بلاد الحرمين لوجود الدروس وكثرة من يدرس نحو ذلك لكن في بلاد في الخارج قد لا يوجد فيه حتى طالب علم فإذا أغلقنا الباب شيعنا بين طلبة العلم أن هذه الصوتيات لا تعلم ولا تخرج حينئذ أغلقنا الباب إذا لو كان عنده ما عنده من مئات من هذه الدروس التي فيها خير عظيم إذا لن يستمع لانه لن يتخرج ولذلك كثيرا ما ياتيني من من خارج هل نتعلم إذا سمعنا هذه الدروس قل نعم ولا شك بل انا ارى والله تعالى ان قد يستفيد احسن من الذي يحضر قد يثوب بالفعل موجود من المستفيد أكثر من من يحضر هذه الدروس عين اذا اغلق الباب اغلقنا بابا كبيرا للخير عظيم هذا لذلك بعض قد سمع لدروس كثيرة لاهل علم وصار خطيبا وصار محاضر وصار معلما ونفع الله تعالى به في بلاد كثيره في اوروبا وفي غيرها فلو اغلق الباب نرى ان هذا من من باب التجديد الذي لا يكون فيه في محله نعم من كان مخيرا بين أن يحضر الدرس فيتركه وكذا ليس عنده شغل ولا ولا شيء ما فتركه بناء على ماذا على أنه يستمع اليه بالمستقبل قلنا هذا فاته خير عظيم لا نقول له عوض له فاته خير عظيم ولا شك ان ف... فاته خير عظيم لكن اغلاق الباب الكليه نقول هذا فيه شيء من التعسف واصول الشريعة لا لا تدل على ذلك بل كلما فتح الباب في السماع والاستماع والرحلة والتفن في أخذ العلم فهو أحسن العاصل المشافه ثم إذا لم يستطع اين نلجا الى ماذا إلى المطالعه ولذلك حتى الصحفي مع انه العلم يرون ان الصحفي هذا قد يخطئ كثيرا بل يخطئ كثيرا لكن لا يمنع من النظر لا يمنع من ان يتعلم قد يخطئ لكن هذا داخل في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم هو لا يوجد عنده احد فقرا الى اخره هينئ نقول القول رحمه الله فإن كل درس يفوت لا عوض له هذا باعتبار ما يحصل في الدرس من فوائد عظيمه مما يتعلق به بحضوره أما السماع لمن لم يتمكن فلا شك أنه قد أدرك الكثير والكثير من الدرس بل قد يستفيد اكثر ممن حضر الدرس وسمع مباشره لان العبره بماذا بالفهم والتفهيم والافهام هذا الاصل واذا كان يستفيد ويفهم من الدرس والسماع كما لو كان بين يدي الشيخ حينئذ حصلت الفائده حصلت فائده ومتى ما حصلت الفائده حينئذ نقول هذا المطلوب قال ولا يطرق عليه ليخرج إليه يعني اذا جاء في بيته مثلا أو في مجلس عام فيطرق الباب ينتظر ان الشيخ يخرج اليه وان كان نائما يعني المعلم صبر طالب الذي الساذن حتى يستيقظ أو ينصرف ثم يعود أو ينصرف ثم يعود. والصبر خير لهم يعني لا يمشي ويبقى يبقى منتظرا حتى يستيقظ الشيخ وله ماذا وله ان يمضي ثم ثم يعني لكن الصبر احسن اولا في تاسى كابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثانيا هذه المسائل وان كان قد لا يظن طالب العلم أن فيها فائدة لكنها مفيدة باعتبار ماذا باعتبار ان المعلم سيعتقد في هذا الطالب عقيده حسنه لان رؤيه المعلم هذه مهمة جدا يميز بين الطالب الجيد الطالب الحسن الطالب الصبور الطالب الذي لا يصب إلى اخره ان يريد ان يكون انتفاعه طالب بالمعلم أكثر من انتفاعه بغيره لا سيما فيما إذا كانت الدروس فيما يتعلق على جهة الخصوص قال والصبر خير له فقد روى ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يجلس في طلب العلم على باب زيد بن ثابت حتى يسقط حتى يسق انظر كم يجلس يحتاج لذلك الطالب لا بد ان يوطن نفسه على ماذا على الصبر على على الصبر قد يتاخر المعلم لو ساعة أو ساعتين لا اشكال فيه يبقى منتظرا ما المانع يذكر الله تعالى يسبح معه كتابه إذا علم أن الشيخ ان دائما يتاخر ممكن ان ياتي بمحفوظاته ويجعله ساعه للمراجعه ونحويا يراجع قرانا يحفظ قرانا يفتح كتابا يقرا يطالع كما لو كان في بيته ينتقل الى مكان آخر فقط كذلك هذا الأصل فاذا خرج وعلم أن المعلم قد يتاخر حينئذ يخرج ومعه شيء مما ها مما يراجعه وليس المراد متى ما وجد <تصفيق> هذا فوت على نفسه خيرا عظيما قال حتى يستيقظ ينتظره الى ماذا الى ان يستيقظ زيد الله تعالى عنه فيقال له ابن عباس الا نوقظه لك ابن هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم اذا عنده شفاعه كذلك فيقول لا وربما طال مقامه وقرعته الشمس يعني اصابته الشمس وكذلك كان السلف يفعلون كان السلف يفعلون يبقون على على الانتظار ساعة ساعتين ثلاثه كل ذلك لا لا يم يض... ولو كان في الشمس ولو كان في الشمس أما عدم الصبر هذا يدل على ماذا على أنه لن يفلح ولا يطلب من الشيخ اقراءه في وقت يشق عليه فيه هذا كما ذكر اقراءه خاصة يعني يعلم من حال الشيخ طالب يعلم من حال الشيخ الاوقات التي تناسبه اولى يعلم او لا يعلم مثلا تعلم انت أني بعد الظهر لا يناسبني فتاتيني تقول اريد درس بعد الظهر هذا لا ينبغي هذا لا ينبغي وانما تنظر في اوقات الشيخ التي في الغالب يدرس فيها حينئذ ثم اوقات قد تكون بعد العصر بعد مغري بعد العشاء بعد الفجر لكن الاوقات التي لا تناسب فالاصول الطالب أنه ماذا أنه لا يطلب من شيخه اقراءه فيها ولا يطلب من الشيخ اقراءه في وقت يشق عليه فيه او لم تجري عادته بالإقراء فيه ولا يخترع عليه وقتا خاصا به دون غيره يعني انشاه اخترع الشيء انشاه وابتداعه يريد أن ينفرد بوقت لا لا يجعل المعلم وقتا للاقراء لانه كما ذكرت لك يجلس ساعات ممكن أن يجلس بعد الفجر إلى زوال الشمس فياتي هذا ويقرا وياتي الآخر ويقرأ الى اخره اذا لو أراد وقتا غير هذا الوقت الذي خصصه له الاقراء صار فيه شيء من التعنت ولا يخترع عليه وقتا خاصا به دون غيره وان كان رئيسا وكبيرا لان الطالب كما ذكرنا سابقا قد يكون ولد خليفه كما مر مع شريك فيما سبق لما فيه من الترفع والحمق على الشيخ والطلبة والعلم يعني هذه جنايه كونه يطلب وقتا يختص به دون غيره هذا فيه تخصيص بغير مخصص وربما استحيى الشيخ منه فترك لأجله ما هو أهم عنده في ذلك الوقت فلا يفلح الطالب يعني قد يجعل هذا الوقت الذي طلبه حياءا فيوافقه ويترك ما هو أهم عنده ممكن او لا ممكن يكون قد خصصه بعد الفجر لتلاوه القران مثلا او للكتابه تصنيف وقد أخذ هذا الوقت اذا حينئذ ماذا حصل ضيق على على المعلم فلا يفلح الطالب فلا يفلح الطالب هذه كثير ما يستخدمه ويذكرها العلمي والمراد به ماذا أنه لن يستفيد اما كونه يفلح او لا يفلح بمعنى أن ان الله عز وجل يجعل العلم عليه مغلقا هذا يحتج إلى, الى نص لكن النظر هنا باعتبار الغالب لان الطالب لابد أن يكون مسلما مقادا كما مر معنا في الادب السابق الثاني أن يكون مقادا لمعلمه في الأغلب الأعام أن من نازع سواء كان في مسائل أو في اداب أو نحو ذلك الغالب أنه لن يفلح يعني بمعنى ماذا أنه لن يستفيد من معلمه وهو لن يتعدب لانه لو ذهب الى اخر سيتعامل معه بماذا بنفس الادب اذا لن يفلح لن يتعلم هذا المراد باعتبار ماذا باعتبار ان النظر الغالب في وجود الناس ولا سيما هؤلاء العلماء الذين كتبوا هذه الكتابات لم يكتبوا شيئا وهو نادر قليل الوقوع بل كتبوا ما, ما هو متداول بين اهل العلم الطالب الذي ينازع شيخه الغالب انه لا يفلح بمعنى ماذا أنه لن يتعلم لن يستفيد من شيخه لانه منازع راى ماذا أنه مساوي لي لشيخه لم يعتقد أنه اعلم واعلى درجه فنازعه أو أنه يسيء الادب معه حينئذ ثم خلل في نفسه من كبر أو حسد أو نحو ذلك فقوله فلا يفلح الطالب معنى انه لن يستفيد من معلمه وإذا كانت هذه الأدب لازمه له حينئذ لو انتقل إلى آخر فالحال هو هو الحاله فان بداه الشيخ بوقت معين أو خاص لعذر عائق له عن الحضور مع الجماعه او لمصلحه راها شيخه ولا باس بذلك هو صاحبه هو الذي يملك الوقت انا اعطيك انت ولا اعطي غيرك ممكن أو لا ممكن قلت لكم فيما سبع التعليم وان كان فرض كفايه على المعلم إلا أنه الفرض الكفايه لا يتعلق بزيد من الناس دون غيره ليس متعلقا بزيد من الناس دون غيره ممكن يكون فرض فرض عين علي أن اعلم انتقل الى بلد آخر اعلم لست ملزما ان اعلم هنا في هذا البلد صحيح او لا اذا الوجوب شيء ومتعلق الوجوب شيء آخر شيء آخر عينيد كل متعلم لابد أن يعتقد الطالب هذا لأن بعض الناس يظن انه اذا وجب تعليم العلم او صار فرض عين معناه صار انه لابد ان يميز هذا الطالب فصار الطالب كانه يقول للمعلم لو لم أكن أنا موجودا لما اديت الواجب انت لما اديت الواجب هكذا هذا نعرفه من نفوس بعضه معاملة بعض الطلبه حينذاق نقول لا لا تفرح ممكن أن تقل الى, إلى تونس وابقى هناك ونعلم ولا ونؤدي الواجب بل هم احوج هناك إلى الى الى التعليم أو بلد آخر اذا النظر هنا يكون بماذا المعلم يجب عليه أن يعلم وكذلك قد يكون فرضعين لا اشك لا فيه قد يكون فرضعين لكن لا يتعلق بزيد من الناس لا الاظن الظان أنه إذا كان فرض كفايه حينئذ لا بد ما بد انه يخص الشخص بذاته لا ليس بلازم انما باعتبار العام الثامن من الاداب المتعلقه به متعلم مع شيخه ان يجلس بين يدي الشيخ جلسه الادب جلسه فعلا هذه اسمها هيئه جلسه الادب كما يجلس الصبي بين يدي المقري هذا ذكر العلم في حديث جبريل المشهور فعسند ركبتيه الى ركبتيه اضع كفي على فخذي قال هناك ماذا أن المتعلم له جلسه وهنا جبريل عليه السلام هو ملك بل افضل الملائكه ومع ذلك جلس جلسه المتقدم مع النبي صلى الله عليه وسلم لانه سائل لانه سائل والسائل كما ذكرت لك قبل قليل ماذا متعلم هو نوع من انواع علمي نوع من انواع العلم فيحرص عليه الانسان قال هنا جلسه الأدب كما يجلس الصبي بين يدي المقره يعني الذي يحفظه القران لا بد ان يتعدب حتى الصغير هذا الذي يجلس في حلقات التحفيظ يجب أن ان يعلم كيف يجلس بين يدي المقره كذلك يجلس بين يدي المعلم او متربعا بتواضع وخضوع يعني يترب على باس لكن بتواضع وخضوع وسكون وخشوع ويصغي إلى شيخه ناظرا اليه هذه الالفاظ كما ذكرت السابقه لالا يظن بالعلم أن هذا من قبيل الشرك الأكبر خضوع وخشوع الى غير صرف لغير الله تعالى لا ليس مراد المعنى المراد بها المعاني اللغويه يعني بادب وسكينه لا يرتفت يمنا ولا يسرا لا يعبث لبثوبه والى اخره مما سئلكم رحم الله تعالى اين هذا المراد به هذرا ويصغي الى الشيخ ناظرا اليه يستمع انت جئتني طلب الفائده فلا من الإصغاء فتفرغ قلبك اولا ثم تستمع ويصغي إلى شيخ ناظرا اليه ويقبل بكليته عليه متعقلا لقوله بحيث لا يحوجه إلى اعاده الكلام مرة ثانيه إذا اقبل على المعلم لا يحتاج الى ماذا الا أن يقول اعد ما فهمت إذا اقبل بكليه فهم المرات واصغى إلى المعلم والعلق النظر اليه لأنك إذا القيت النظر اليه استوعبت أكثر بخلاف الذي لا يلقي النظر إلى المعلم يفوت شيء من من السماع أو يفوت شيء من تمام ادراك الكلام هذا معلوم بتجاربه العلميه ولذلك نص عليه هنا ولا يلتفت من غير ضرورة هذا تفصيل لقوله بتواضع وخضوع وسكون وخشوع ما التفصيل ماذا تريد قال ولا يلتفت من غير ضرورة من غير ضر لا يلتفت يمنه ولا يسرا ولا ينظر إلى يمينه أو شماله او فوقه او قدامه لغير حاجته ليس ثم حاجه إلى توزيع النظر ولا سيما عند بحثه له أو عند كلامه معه مباحثته يعني شرح للمعلم يجلس الطالب بين يدي المعلم ويقرأ الكتاب هو جلس من اجلك ليس ثم طالب الا انت فلا يذن تنظر يمنا ويسرا هذا حتى لا يغلي عقلا ولا ولا ادبا ولا شرعا او عند كلامه معه فلا ينبغي ان ينظر الا إليه ولا يضطرب لضجه يسمعها كلما سمع صوتا أو صاح شيء التفت يمين إذن ما خرج من المسجد ولا يضطرب لضجة يسمعها أو يلتفت إليها ولا سيما عند بحثه له وباحث المراد به ماذا الشرح هنا شرح المعلم لي المتعلم للطالب ولا ينفض خمه ولا يحسر عن ذراعه حسر همه عن ذراعه او عن ذراعه بمعنى كشف كشف الحصار بمعنى كشف عن لا يشتغل بشيء في بدني هذا المراد لا يحرك الشماغ ولا يصلح فيه ولا يرفع يده الى اخره هذا كله يعتبر ماذا يعتبر من العوائق ومعناه ماذا لا سيما قد يحتاج الانسان يضطر الى شيء ما لا اشكال فيه لكن اذا اكثر من التفات يمنه ويسره واشتغل بالشماغ والى اخره والساعه ونظر في الجوال وكتب رساله هذا كله يدل على ماذا يدل على أنه لم يفرغ قلبه للدرس سيفهم لا لن يفهم يفلح لا لن يفلح بالمعنى الذي قلناه سابقا لماذا لانه صار كوجود هذه الاعمدة بمعنى أنه صار جسما موجودا في الدرس فقط واما قلبا هذا يكون فيه يا خالد ولذلك انت جئت من أجل درس حين ماذا ما تفرق قلبك وكل ما يخدم فهم هذا الدرس يكون ماذا يكون متروكا فالذي ذكره ربنا تعالى امثلا فقط امثلا ولا ينفض كمهم ولا يحصر عن ذراعيه ولا يعبث بيديه أو رجليه أو غيرهما من اعضائه ولا يضع يده على لحيته أو فمه او يعبث بها في انفه أو يستخرجه او يستخرجه بها مِنْهُ شَيْئًا وَلا يَفْتَحُ فَاهُ وَلا يَقْرَعُ سِنَّهُ يُصِيبُهُ يَعْنِي قَرَأْتُ البَابَ قَرْعًا بِمَعْنَى طَرَقْتُهُ وَنَقَرْتُ عَلَيْهِ وَلا يَضْرِبُ الأَرْضَ بِرَاحَتِهِ بَاطِنَ الأرض ضَرَبَ الأَرْضَ يَعْنِي يَضْرِبُ الأَرْضَ الضَّرْبَ المَعْهُودَ وَلَيْسَ مَاضِي يَضْرِبُ فِي الأَرْضِ في الضَّرْمَ فِي الأَرْضِ مَرَدُّهُ مَاذَا السَّعْيُ فِي فِي الرِّزْقِ وَكَسْبِ ضَرَمَ فِي الأَرْضِ يَضْرِبُ الأَرْضَ إِذَنْ يَضْرِبُ الأَرْضَ مَرَدُّهُ الضَّرْبَ المَعْهُودَ لكن ضرب في الأرض معنى ساحة يعني سعى في طلبي لذقه قال أو يخط عليها باصابعه ولا يشبك بيديه او يعبث بازراله ولا يستند بحضره الشيخ إلى حائط أو مخدته أو درابزين درابزين درابزين هذا قالوا ماذا هذا مفرد درابزين درابزين هذا مفرد درابزين هذا جمع هذا جمع هنا قوائم متتابعة من حجر او حديد او خشب يعلوها امتداد طولي يوضع على جانب السلم الحديد الذي يوضع بجانب السلم قد يكون في طرف مسجد أو محل يجلس عليه المعلم نحذك لا يشتغل به قال أو يجعل يده عليها اذا هذه أمثلة ليس المراد انها باعيانها يجتنب طالب العلم وإذا زيد شيء ما حينئذ نكون معه ويدخل فيه الآن الجوالات التي لا يفتى طلبة العلم عن اشتغالي اشتغالي بها هذا يكتب رساله وهذا يلعب مره رايت شخصا هناك مشغولة فسالت جارته الدرس كله هذا هو مشغول به بالجوال قال لي نعم لعبه الثعبان هذه اشغلته وطالب علم قادم من من الخارج قال ولا يعطي الشيخ جنبه او ظهره ولا يعتمد على يده إلى ورائه أو جنبه ولا يكثر كلامه من غير حاجة ولا يحكي ما يضحك منه او ما فيه بذاء فحش في القول أو يتضمن سوء مخاطمة أو سوء ادب ولا يضحك لغير عجب ولا لعجب دون الشيخ فان غلبه تبسم تبسما بغير صوت البتة واضح هذا ولا يكثر التنحنح من غير حاجه تنحنح مصدر يعني يتنحنح <تصفيق> هذا هذه ممنوعه ولا يبصق ولا يتنخع ما امكنه ولا يلفظ النخامة من فيه بل ياخذها من فيه بمنديل أو خرقه أو طرف ثوب ويتعهد تغطيه أقدامه وانخاء ثوبه وسكون بدنه عند بحثه أو مذاكرته واذا عطس خفض صوته جهده وستر وجهه بمنديل أو نحوه وإذا تئاب ستر بعد رده جهده هذا كله أمثلة اسم مراد التنسيس فقط وما عداه السباح يعني لا يشغل نفسه مطلقا انت جئت من أجل أن تفهم إذا كل هذه تعتبر من الوسائل التي تعيق عن عن الفهم وعن علي رضي الله تعالى عنه قال في اثر اشتهر عنه رواه ابن عبد البر الجامع وهذه يتساهل فيها العلم ولا يبحثون عن عن صحتها لما تضمنت من الاداب العظيمه والمعاني الجليلة قال من حق العالم عليك ان تسلمه على القوم عامه وتخصه بالتحيه يعني السلام الخاص لا اشك لفي مع المعلم له حق وان تجلس امامه ولا تشيرن عنده بيدك ولا تعمد بعينيك غيره يعني لا تلتفت لغيره ولا تقولن قال فلان خلاف قوله ولا تغتابن عنده أحد ولا تطلبن عثرته زلته وان زل قبلت معذره وعليك ان توقره لله تعالى وتوقيره لله يعني توقيره لله تعالى لماذا لانه لولا العلم لما كان شيئا توقيره ليس لذاته وانما لكون ماذا لكونه قد حاول علما والعلم الشرعي عباده عين اذا توقير العلم عبادة وتوقير اهل العلم هذا من العبادات اعتبروا من من العبادات لأن الشرع اثنى على ذلك ومدح ذلك وان كانت له حاجه سبقت القوم إلى خدمته يعني المعلم ولا تسار في مجلسه يعني تتكلم في أذن أحد هذا ممنوع ولا تأخذ بثوبه ولا تلح عليه اذا كسل ولا تشبع من طول صحبتي فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء أو كذلك وقال ولقد جمع رضي الله عنه في هذه الوصية ما في كفايه ثم قال قال بعضهم ومن تعظيم الشيخ الا يجلس إلى جانبه ولا على مصلاه أو وسادته يعني المكان الخاص إن كان المعلم له مكان خاص فيبقى على على مكانه لا يسبقه اليه البت وإن أمره امره الشيخ بذلك فلا يفعله حتى لو قالوا اجلس في هذا المكان وساد في المكان المعتاد في بيتي ونحوه ذلك فلا امتثل إلا إذا جزم عليه جزما تشق عليه مخالفته فلا بأس بامتثال امره في تلك الحال ثم يعود إلى ما يقتضيه الأدم وقد تكلم الناس في أي الأمرين اولى أن يعتمد امتثال الامر أو سلوك الأدب يعني قد يقتضي الأدب شيئا ما لكن يأمرك المعلم بشيء خلافه بشيء يخالف الأدب حينئذ هل تمتثل أو تبقى على الأدب هذا محل نزاع محل نزاع اذا اصر بحيث انه ظهر من المعلم اصراره حينئذ امتثل فصار الامتثال هو الأدب صار مقدما على على المعتاد قدم على على المعتاد حينئذ نقول هذا ماذا قدم الامتثال على الادب وان لم يظهر اصرار من المعلم فالتزام الادب هذا مقدم هذا مقدم يعني لو قال المعلم لا باس من اراد ان يتكئ في الدرس فلا باس ها اذنا لكنه مخالف للادب اولى يتكئ هذا مرضي طجع هذا مخالف لي للأدب لكن لو اباح المعلم قال لا باس لا باس ان تكي لا يمتثل لماذا لان ثم حق للعلم حق لي لحلقه العلم حق له واجلال للعالم لله تعالى وثم ما هو حق للمعلم ذاته اذا لو اذن له فلا يسمع الا اذا الح حاحا شديدا بحيث ينزعج المعلم من عدم من عدم امتثال الطالب حليذ يمتثل وإلا فالاصل لا قال والذي يترجح ما قدمته من التفصيل فإن عزم الشيخ بما أمره به بحيث تشق عليه مخالفه فامتثال الأمر أولى هذا التفصيل هو الأولى ولذلك ليس كل من السباح الآن له العلم في المجالس قل لا باس يتواضعون ولا شك أن كل من يدرس هذا الكلام يقول انا لست مقصودا بهذا الكلام كله وانما هذا للعلماء ولستم من, من العلماء لكن هذا يؤثر يؤثر بماذا يؤثر في حلقات العلم فصار بعضها كان طلبة العلم ليس بطلبه العلم كان هذا المجلس ليس مجلس علم هذا متكي وهذا نائم وهذا جوال الى اخره هذا ليس بمجلس علم مجلس العلم لابد مماذا لابد من حرمه تتعلق به قد يكون ثم حاجه ماسه اشبه ما تكون بالضروره ان يتكلم في جوال أن ان الى خيره يخالف ما مر حينئذ لا اشكالا فيه لا اشكالا فيه لكن ان يكون مضطردا ودون حاجة هذا لا يكون الا عن سوء ادب قال وإلا فسلوك الأدب أولى لجواز أن يقصد الشيخ خيره واظهار احترامه والاعتناء به فيقابل هو ذلك بما يجب من تعظيم الشيخ والادب معه على هذا التفصيل التاسع من الاداب أن يحسن خطابه مع الشيخ بقدر الإمكان وهذا الاحسان معلوم انه من جهه الشرع ومن جهه ماذا من جهه العرف يعني ليس هذا مما اتفق عليه اهل العلم عرفا وانما مما دل عليه ماذا الشرع ومر معنى ما يتعلق بخطاب موسى للخضر وموسى اعلى درجة من منه هل عرضه في صوره سؤال وفيه ملاطفه قال بقدر الإمكان ولا يقول له لما ولا لا نسلم لا لما ها بمعنى سؤال عن ماذا عن عله قوله ولا يقول له لا نسلم نمنع ذلك ولا من نقل هذا او ولا أين موضعهم ولا من نقل هذا ولا أين موضعه وشبه ذلك لأن هذا يفضي إلى ماذا فيه اشاره إلى عدم اتقان المعلم هذا الاصل مع كوني قد يدخله السهو قد يدخل الغلط قد يدخل الغفله او ذلك لكن مع ذلك يلزم الطالب الادب لأنه سينتفع به هو في نفسه لانه إذا كان يعارض لا نسلم من أين لك هذا من سبقك بهذا القول اذا هذا فيه ماذا فيه تشكيك في علمية المعلم وإذا كان كذلك حينئذ فات الطالب خير عظيم فإن أراد استفادته يعني اراد ان يستفيد من أين له هذا اريد ان اعرف المرجع لا باس لكن بطريقه معينة فإن اراد استفادته يعني طلب الفائده تلطف في الوصول إلى ذلك عطفا بوصولي لا إلى ذلك ثم هو في مجلس آخر أولى على سبيل الاستفاده يعني لا ياتي بعد الدرس من من قال هذا الكلام من اين جئت به من ملحك الاجماع هذا الحديث فيه ضعف هذا الحديث صحيح هلا الى اخره هذا يكون في مجلس اخر اولى كانه منفصل عن ماذا عن الدرس لانه إذا كان بعد الدرس افهم السدراكه على الدرس واذا كان في مجلس آخر صار منفكا كانه سؤال منفصل عن عن الدرس لا يكون فيه اشاره إلى الاستدراك فان اراد استفادته تلطف في الوصول إلى ذلك ثم هو في مجلس آخر أولى على سبيل الاستفاده وعن بعض السلف من قال لشيخي لما لم يفلح أبدا هذيك السابقة لما يعني على وجه التعنت وليس المراد انه قد يقول جهلا أو يقوله نحو ذلك انما اراده على سبيل التعنت يعني المكابره لان الطالب قد يكون فيه شيء من من الجفاء والكبر قد يحسد معلمه ما المانع قد يكون فيه شيء من الكبرياء حتى على معلمه لا مانع من ذلك كل هذا موجود واذا ذكر الشيخ شيئا فلا يقول هكذا قلت أو خطر لي أو سمعت يعني إذا أجاب المعلم والطالب نعم هذا هذا الذي ظهر لي هذا الذي خطر لي يعني مع الاجابه واذا ذكر الشيخ شيئا فلا يقل عن الطالب هكذا قلت هذا قولي او خطى لي او سمعته او هكذا قال فلان الا ان يعلم إثار الشيخ لذلك الا ان يعلم إثار الشيخ ذلك هذا في طالب علم قد يكون تمكن واراد الشيخ ان يعرف ماذا قدراته ومكانته في بالعلم فيسمح له بذلك اما المبتدي فلا وهكذا لا يقول قال فلان خلاف هذا يعني خالفك فلان ذكر الخلاف للمعلم بعد بعد ذكر قوله هذا يعتبر من المخالفات أو روى فلان خلافه أو هذا غير صحيح ونحو ذلك كل هذا يعتبر من اعتراضه من سوء الادب عند اهل العلم وإذا اصر الشيخ على قول أو دليل ولم يظهر له أو على خلاف صواب سهو لم يظهر للطالب يعني أو على خلاف صواب سهوا فلا يغير وجهه أو عينيه هكذا بعد طلبه تعالى إذا ما اعجبه قول حرك عينيه تعجب يعني موجود هذا معناه ماذا انه يريد أن يشير الى المعلم هذا القول هذه كثيره سبحان الله يا الزمن قال فلا يغير وجهه أو عينيه أو يشير الى غيره كالمنكر لما قاله بل ياخذه ببشر ظاهر وان لم يكن الشيء مصيبا لغفله أو سهو أو قصور نظر في تلك الحال فإن العصمه في البشر للانبياء صلوات الله والسلام عليه حينئذ نقول هذا ولو كان بالفعل أنه اخطا حينئذ لا يفعل هذه الافعال لأن هذا يعتبر استدراكا السدراك له طرقه هذا ليس من الادب يعني تغيير الوجه أو العينين أو الحاجب أو الاشاره أو النظر إلى آخر هذا كله يعتبر من سوء الأدب لماذا لأن ما حصل به الافاده للمعلم وان كان وصل وصل للاستدراك وصلت المعلومه لكن بالطريق ماذا طريق فاحش وليتحفظ من مخاطبة الشيخ بما يعتاده بعض الناس في كلامه ولا يليق خطابه به يعني فيصل بين مخاطبه المعلم ومخاطبه غيره ليس سيا يعني لا تخاطب صاحبك باسلوب اذا جيت عند المعلم انظر هل الاهل اختلاف الاسلوب او لا اذا لم يختلف معناه ماذا لم تخاطب بما يليق به هذا الذي عناه رحمه الله تعالى وليتحفظ من مخاطبه الشيخ بما يعتاده بعض الناس في يعني بعض الالفاظ تجري على اللسان قد يستقيم ان تذكرها لزيد من الناس لكن لا يستقيم ان تذكرها لماذا لمعلمك ولا يليق بخطابه به أيش بك وفهمت وسمعت وتدري ويا انسان ذلك كل هذه الافاظ لا ينبغي ايمتى امتى لما فدريت وكذلك لا يحكي له ما خطب به غيره إذا كان ناقلا قال وكذلك لا يحكي له ما خطب به غيره مما لا يليق خطاب الشيخ به وان كان حاكيا لو كان ناقنا مثل ماذا مثل قال فلان لفلان انت قليل البر وما عندك خير وشبه ذلك بل يقول إذا اراد الحكاية إذا اراد الحكاية ما جرت العاده بالكنايه به مثل ماذا مثل قال فلان لفلان الابعد قليل بر أو هو ياتي بلفظ هو كما قال هناك فيه الرواية هو على مله عبد المطلب ابدل ماذا انا بهو كذلك يقول هو اذا حال الضمير على غير المخاطب وما عند البعيد خير وشبه ذلك قال ويتحفظ من مفاجاه الشيخ بصورة رد عليه يعني لا ياتي بجواب يكون ماذا يكون ردا على المعلم فانه يقع ممن لا يحسن الادب من الناس كثيرا كلما مضى يقع كثيرا لكن باعتباري نفسه مثل ماذا مثل أن يقول له الشيخ انت قلت كذا فيقول ما قلت هذا كذب الشيخ او لا شن قلت كذا اذا ما قلت اذا هذا في ماذا في تكذيب انت قلت كذا فيقول ما قلت كذا أو يقول له الشيخ مرادك في سؤالك كذا او خطر لك كذا فيقول لا او ما هذا مرادي او ما خطر لي هذا وشبه ذلك بل طريقه ان يتلطف بالمكاسره مكاسره مثل مكاسره البين مراجعه عن الرد على الشيخ وكذلك إذا استفهمه الشيخ استفامه تقرير وجزم كقول الم تقول كذا أو ليس مرادك كذا فلا يبادر بالرد عليه بقوله لا او ما هو مرادي بل يسكت أو يوريه عن ذلك بكلام لطيف يفهم الشيخ قصده منه يعني قل لعلني أخطأت في التعبير لعلني لم افصح لعل الاخر يعني يرجع كما ذكرنا سابقا فيما يتعلق بطلب الاعذار واتهامي النفسي هذا لاصمه أما ما قلت قال فان لم يكن بد من تحرير قصده وقوله فليقل فانا الآن أقول كذا أو أعود إلى قصد كذا ويعيد كلامه يعني كانه جدد ماذا جدد معناه ما المتكلم المعلم ومعناه المعلم أو ما فهمه المعلم من كلام المتعلم سال سؤالا قال انت قصد كذا قد لا يحسن الطالب السؤال وقليل من طلبة العلم اصلا يحسن ماذا يحسن السؤال حينئذ قد يسال شيئا يعلم المعلم أن هذا السؤال انما دخل عليه لعدم اتقان كذا وكذا فهو لا يتبادل للطالب قل لو انت لم تضبط كذا هذا الاصيل قل لا لا ضبطت قل لا هذا في ماذا فيه تخطئه لي للمعلم ثم هو يفهم كلام العلم ويشرح لك كلام العلم فكيف بكلامك انت ها هو يشرح كلام العلماء الكبار قال فلان وقال فلان ويشرح بل ويفسر القران ويشرح كلام النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بكلامك انت فهم كلام اولئك الاعلام وخفي عليه فهم كلامك أنا. هذا خلل إذا إذا قال قلت كذا فاو مرادك كذا هذا مبني على انك لم تضبط المسألة في اصل كذا وكذا فليسلم فليسلم قلنا نعم لعله كذا وكذا إن كان ضابطا وكان متاهلا ووصل الى حاله يمكن ان يكون المعلم قد اخطا في فهمي يتلطف معه في العبارة ونقول له ما قلت ونحوذانك قال فان لم يكن بد من تحريري قصده وقوله فليقل فانا الان اقول كذا كاني رجعت كان هذا خطا والان اصحح أو أعود إلى قصد كذا ويعيد كلامه ولا يقول الذي قلته أو الذي قصدته لتضمنه الرد عليه اذا المراد به ماذا لا يأتي به عبارة تفيد ماذا تفيد الرد على المعلم لأن هذا اولا اولا قد يجعل فجوة بينك وبين المعلم اما باعتباره هو المعلم باشا وإما بي باعتبار المتعلم لاسيما إذا كثر ذلك من من الطالب يعني بعض الطالب قد يكون ماذا قد يكون عنده شغف بالاعتراض قال وكذلك ينبغي أن يقول في موضع لما ولا نسلم فان قيل لنا كذا أو فام نعنا يعني قد اقول قال اذا معناه لن اسال لما قلنا كذا قلت حرام لما قلت حرام لابد من السؤال ان نعرف الدليل هناك ماذا هناك اسلوب حسن قلنا حرام لو سئلنا عن دليلنا ماذا نجيب لو قال معترض ما دليلك فرق بين بين اسلوبين قلت كذا ما دليلك لو سئلنا عن هذه المساله كيف اجيب لو سئلت لو قال المخالف ما دليلك بماذا اجيب اسلوب حسن جرى العلم على, على هذا قال فان قيل لنا كذا او فان منعنا ذلك فان سئلنا عن كذا أو فان اريد كذا وشبه ذلك عبارات ما اجملها ما اجمل ان يعتادها طالب العلم اذا اراد ان يسال من هو أعلم منه ولو كان طالب علم متقدما عليه فيقول له لو سئلنا عن كذا ما دليلنا بماذا نرد على المخالف ولا يلزم لا يلزم طلبة العلم اليوم الله تعالى في العموم لمن رحم ربك وقليل ما هم انه يريد أن يظهر المعلم انه يخالفهم هذه آفه يرجح القوله حينئذ انت ويتباحث معه لا يقصد به لما ولا نسلم انما مراده ماذا اني أخالفك في هذا القول يظن ماذا انه سيرتفع عند معلمه لا الاصل ماذا الاصل في الطالب كما ذكرنا سابق أن يقلد معلم هذا العصر لا تبحث تدرس عند شيخ إلا وأنت جعلت بينك وبين الله تعالى هذا المعلم وإلا لن تفلح بالمعنى السابق كذلك لماذا لانك لابد أن تعمل لابد أن تعمل تمر عليك مسائل تعتريك في في حياتك من صلاه وطواف وحج وصوم الاخر اذا كنت انت ستبحث كل مساله وترجح اذا لماذا تحضر الدروس لماذا تتعلم لماذا تطلب العلم لماذا تسمي نفسك طالب علم انت صرت عالما اذا كنت ستبحث كل مساله وترجح انت صرت الى العلى صحيح وهذا هذه مشكله طلبه العلم اليوم ولذلك تختلط عندهم الأصول ويضيعون إلى اخره لا قواعد فقهيه ولا أصولية الى اخره لكن الطالب الحاذق يجعل بينه وذا ليس نقصا فيه يجعل بينه وبين الله تعالى شخصا معينا يتعلم ويتدرج معه ثم بعد ذلك ماذا يستقل بنفسه يبحث كل مسألة مع مراعاه قول شيخي فان خالفه لا اشكاله لا أحد من العلم يربي الطلبة على اعتماد قوله مطلقا هذا لا, لا وجود له هذا الاصل وانما عندهم شبهه فيما فيما يتعلق باتباع مذهب من من المذاهب هل يجب أو لا يجب ثم النزاع عند اهل الوصف اما في حلقات تعليم وحذلك فالاصل في الطالب أن يقلد شيخه قال حلال حلال حرام ويعمل بذلك هذا الاصل فيه حتى يصير أهلا أما بحث وان كنا قد يقول قال ان تحث احيانا على ما على البحث نعم نحن نحث على تربيه النفس على مطالعة الكتب لا على الترجيح والعمل هذا لم نقل به بل نصصنا على عكس بمعنى انك كقول العاصم قول المعلم ولا مانع ان تبحث وتكون النتيجه هو مقرر المعلم إلا إذا كنت اهلا حين إذا كانت الاهليه هذه مسألة اخرى ومن بلغ الاهليه أن يرجح نرى ان نرى انه يجلس في بيته ويطالع الكتب العلميه ويكتفي عن حضور المجالس لان ليست له هذه ل لمن لم يكن اهلا أما من راى انه اهلا أن يبحث كل مسألة صغيرة أو كبيرة حتى صار بعض النوازل التي تقع في الامه صار يبحث هو بنفسه امور عجيبه ما هو لازال لازال طويلا بعلم طويلا بعلم ليس ببطالب طويلا بعلم الطالب اذا لم يكن عنده أهلية النظر فولا زال في اولي اول الطلب اذا البحث شيء والترجيح شيء آخر لا يرجح ولا يعمل بل لو قيل بانه ياثم لأنه لم يكن اهلا فان هذا الذي تدل عليه الاصول لو ركب راسه وأخذ بقول هكذا أو ظن أنه يبحث أو عنده أهلية البحث ووصل إلى قول واتبعه تبعت من تبعت عالم لا تبعت نفسك هل انت اهل الجواب لا اذا وان تقول على الله ما لا تعلم هو داخل ولو اصبته ولو اصبته لذلك الاصل فيه وهذا المعتمد عند عند اهل قال هنا فإن اورد كذا وشبه كذا فيكون مستفهما للجواب سائلا له بحسن ادب ولطف عبارة ولطف عباره اذا لا يقول لما ولا يقول لا نسلم هذه تمحى فإذا أراد أن يعرف الدليل وكان سيستفيد من معرفه الدليل فحينئذ ياتي بعباره كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى العاشر اذا سمع الشيخ يذكر حكما في مسألة أو فائدة مستغربه أو يحكي حكاية أو ينشد شعرا وهو يحفظ ذلك اصغى اليه إصغاء المستفيد له في الحاله متعطش اليه فرحا به كانه لم يسمع قط هذا الاصب يعني تكلم المعلم انشد ابياتا لا ياتي هو يكملهم من عندي هذا مناف للادب لأنك جئت متعلما جئت متعلما قال حديثا ولو اخطا انتظر لا لا تكمل المعلم حتى يتذكره ولو سكتت لا يضرك شيء لو سكتت ليس من من الفتح في الصلاة ونحوه بل هو حتى في الصلاه الذي في الفاتحه قال عطاون اني لا اسمع الحديث من الرجل وانا أعلم به منه فأريه من نفسي اني لا أحسن منه شيئا الله اكبر هذا هو الادب بالكمال الادب وعنه قال إن الشاب لا يتحدث بحديث فاستمع له كاني لم اسمعه جديد علم جديد ولقد سمعته قبل أن يولد قبل ان يولد يعني لا يظهر له ماذا لا ببشرة وجهه ولا بعينيه ولا بابتسام أن هذا محفوظ عنده من قبل ان يولد قال فان ساله الشيخ عند السروعي في ذلك عن حفظه له فلا يجيب بنعم لما فيه من الاستغناء عن الشيخ فيه يعني قال له قال فلان كذا اتحفظ هذا البيت قال نعم لا لا تقل نعم لماذا لان هذا يفضي الى اشعال المعلم بان الطالب مستغني هذه قاعده مطرده قلنا في مسابقة الطالب يجب أن يظهر للمعلم بل يجب ان يعتقد هو اولا أنه مفتقر إلى معلمه اما موجود غير موجود سيان هذا لن يفلح على المعنى السابع صح الاملاء اذا كان الطالب يظن أنه مستغني لا يستوي هو او غيره أو ان وجد كان بها ما ورد كان بها سيان هذا ما عرف العلم ولا عرف قدر العلم ولا عرف قدر دروس اصلا التي يحضرها. قال هنا ان ساله عن حفظه فلا يجيب ماذا فلا يجيب بنعم لما فيه انظر العله العله هذه يضطر تحتها جميع مذكر وكذلك تقيس عليها لما فيه من الاستغناء عن الشيخ فيه فيه وفي غيره كذلك لا يظهر الاستغناء عن الشيخ البته بل يظهر تمام الافتقار والحاجه لا الى شيخه هذا الاصل ولا يقول لا لما فيه من الكذب بل يقول أحب أن استفيده من الشيخ يعني اسمعه من الشيخ لان سماعه من الشيخ ليس كما لو حفظه ها من من كل مثلا من الكتاب قد يكون ال حنفي او لا قد يكون اللحينفي لذلك لحين او ال وجهان كذلك قد يكون ماذا قد يكون سمعه من من هو دون من الشيخ أو لا يعني باقل فيسمعه مره اخرى من من الشيخ قال أحب أن استفيد من الشيخ او ان اسمع منه أو بعد عهدي وشيد بعد عهده حينئذ قد يكون منسيا يحتاج الى تذكير كانه مراجع أو هو من جهتكم اصح بدلا من ان يقول لا او نعم يجيب مثل هذه الاجابات ويحفظه طالب العلم فان علم من حال الشيخ أنه يؤثر العلم بحفظه له مسره به أو أشار إليه باتمامه امتحانا لضبطه أو حفظه أو لاظهار تحصيله فلا باس باتباع غرض الشيخ ابتغاء مرضاته وزياده لرغبته فيه يعلو الح شيخ أو ظهر من حال انه يريد الطالب أن يتمه اتمه حينئذ مرده ما إلى ماذا إلى الشيخ ذاته لا سيما كان الطالب قد تقدم في العلم اراد الشيخ أن يختبره قال وينبغي لا يقصر قال ماذا ولا ينبغي للطالب أن يكرر سؤال ما يعلمه هذه طامه هذه هذه نشتكي منها كثير طالب يعلم مسائل وياتي يسال لماذا تسال السؤال السفاهه شيء لا يعلمه الانسان فلا يسال الا ما لا يعلمه اما تعلم وتريد ان تختبر الشيخ <تصفيق> هذه نيه فاسده هذه. هذه نية فاسده نيه فاسده ودائما اذا شعرت من الطالب انه يختبر انا لا اجيب الغالب انني لا اجيب وهمه كذا عدم الضبط لاخره نسيته و... لماذا لان عندي قاعده اقول هذا اذا كانت نيته فاسدة فجوابي من باب اولان جوابي من باب اذا علمت انه انه صاحب نيه فاسده اجيب على اي شيء إلا في حاله واحدة إذا كان مبتدعا ضالا فأريد إذ لا له نحو ذلك فاجيب اما ما عدا ذلك فالاصل لا اذا لا يسال إلا عن شيء يحتاجه لا يعلمه اما شيء تعلمه لا تسل عنه ولذلك ما اجمل بطالب العلم الا يسال الان أرى, ارى من كمال طالب العلم الا يسال وانما يبحث بي بنفسه يبحث بي بنفسه لا سيما لا سيما يتأكد عدم السؤال اذا كان بعد الدرس لأن السؤال يفضح لماذا تفضح نفسك وتكشف مقدار عقلك عند معلمك لماذا سؤال هذا ترجمان للعقل وللفهم فإذا كان المعلم كرر وابين وقيد وان من انتبه لعل لك سهوت عن كلمته فتاتي تقول قلنا كذا الى اخره نحن قيدنا ارجع للدرس اذا هذا يدل على ماذا على أنه لم يكن حاضرا في الدرس بل يرجع يسمع مرة ومرتين ثم بعد ذلك إذا احتاج إلى سؤال بحث فان لم يجد وحينئذ لا باس أن يذهب ويسال المعلم وهذا سيكون عنده قليل الاسئله ستقل كثيرا هذه اخذتها من بعض المشايخ واستفدت كثيرا لا تسأل إلا بعد أن تبحث أما بعد الدرس هذا السؤال ممنوع ابدا لا ولذلك الشام محمد الادم حفظه الله تعالى بقيت عنده قرابه عشر سنه لا أكاد أن أسأله إلا عشر اسئله فقط تقريبا هذا باب المبالغة والا من لا؟, لا اسال تبحث انت بنفسك ستجد الجواب باذن الله تعالى لا سيما اذا كنت تجمع بين بين العلوم حينئذ سيكون لك فام خاص وأما مجرد أن يخطر السؤال على الذين فاتي اسهل لهذا غلط انا ارى ان هذا لا ينبغي للطالب العلم ان يسال لا تسال ولا تسال غيري لانه ماذا قد تكون ثمه نوازل نعم تحتاج الى فتوى كفتوى كالعامه أما السؤال ما يتعلق بالدرس المباحثه ولما ولمسلم من اخره ولو كان باسلوب مؤدب نحو ذلك ارى ان هذا لا يحصل به بطالب علم لسيما بعد الدرس فيذهب ويسمع الدرس مرة اخرى حنين إذا اشكل عليه شيء بحث وإذا بحث فلم يجد حنيذ يسال وهذا سيكون عنده السؤال ماذا سيكون قليلا قدموا به الشهر والشهرين ثلاثه لن يسال سؤالا واحدا فحنيذ يريح نفسه ويريح غيره لان كثرت الاسئله هذه هذه مؤذيه قال ولا ينبغي للطالب أن يكرر سؤال ما لا يعلمه ولا استفهاما ما يفهمه فإنه يضيع زمانه وربما اضجر الشيخ الحمد لله اذا هذه موجوده الضجر هذا موجود عنده العلم أنه إذا السؤال هذا ممل الممل لاسيما إذا شعر أنه لا يريد الفائدة أو أن الفائدة معلومة أو أنه يسال عن شيء لا يحتاجه هو هنئذ يسال سؤال عن اشياء قد تكون لم تقع بعده أو انها وقعت قديما وانتهى الناس منها كالنوازل وياتي ويسال ما قولك في كذا وما قولك في كذا ولا سيما في هذا الزمان فيه شيء من الامتحان والاختبار هنئذ لا ينبغي الاجابه قال قال الزهري اعاده الحديث أشد من نقل الصخر اعاده الحديث أشد من من نقل الصخر لا قد يكون الدرس عادة فيه يعني يختلف اختلاف النفوس اما السؤال هذه مساله مسألة اخرى اعاده الدرس ذاته هذه قد تكون فيها ثقل على النفس اما الكتاب والعلم هذا لا ينبغي ان يكون فيه ماذا ثقل على الناس قال وينبغي أن لا يقصر في الإصغاء في الاصغاء والتفهم فالاصغاء السماع اصغى بسمعي والتفهم أو يشغل ذهنه بفكر أو حديث مع جاره جليسه ثم يسعيد الشيخ ما قالهم يعني يشتغل ثم يقول مرة أخرى لم لم اسمع ونحو ذلك قل هذا لا ينبغي اعتبره من الحماقه قال لان ذلك اساءه أدبه تشغل نفسك فكرك أو تتكلم مع ذلك ثم تقول ماذا اعيد المساله مرة أخرى بل يكون مصغيا لكلامه حاضر الذهن لما يسمعه من اول مرة وكان بعض المشايخ لا يعيد لمثل هذا إذا سعاده ويذره عقوبه له يذره يزبر يزجر وازنوا معنى هنادي ماذا هذا اذا علم المعلم أن الطالب يسال لتفريطه هنادي يزره ليس لك جواب وإذا لم يسمع كلام الشيخ لبعده أو لم يفهمه مع الاصغاء اليه يعني بذل السبب ولم ي... لم يفهمه والاقبال عليه فله أن يسال الشيخ إعادته أو تفهيمه بعد بيان عذره بسؤال لطيف يبين له ماذا يبين له السبب الذي من أجله ماذا لم يفهم 11 ان لا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب سؤال منه أو من غيره يعني يسال الشيخ ويجيب هو صحيح موجود الا يسبق الشيخ الى شرح مساله أو جواب سؤال منه او من غيره او من غيره ولا يساوقه فيه يساوقه ساوقه في السوق وباره ايهما اشد واسرع وساقه معه وتابعه ساق معه وتابعه وسيره وجرى يساوقه ان يجاريه يتكلم الشيخ يقرا آية فيقراوا معه أو يقراوا حديثا فيقراوا معه أو يتكلم بكلام بيت فياتي به معه هذا مسابقه هذا يعتبر مسابقه ولا يظهر معرفته به أو ادراكه له قبل الشيخ فإن عرض الشيخ عليه ذلك ابتداءا والتمسوا منه فلا باس فلا باس يعني إذا طلب الشيخ منه قال وينبغي الا يقطع على شيخ كلامه أي كلام كان سواء في الدرس او في غيره ولا يسابقه فيه ولا يساوقهم بل يصبر حتى يفرغ الشيخ كلامه هكذا ولع من كلامه فرغ هنا تعدى بي بمن فرغ من الشيء يفرغ فرغ يفرغ فرغ يفرغ, يفرغ فعلا يفعله هذه لغه الحجاز فرغ يفرغ هذه لغة تميم قال ثم يتكلم ولا يتحدث مع غيره والشيخ يتحدث معه أو مع جماعه المجلس وليكن ذهنه حاضرا في جهه الشيخ بحيث اذا امره بشيء أو سأله عن شيء أو أشار إليه لم يحوجه إلى اعادته ثانيا يعني قد يسال المعلم وإذا كان الطالب مشغولا قال ما هو السؤال احتاج لماذا إلى اعادته مرة اخرى قال لم يحوجه إلى اعادته ثانيا بل يبادر اليه مسرعا ولم يعاوده إليه ولم يعاوده فيه او يعترض عليه بقوله فإن لم يكن الأمر كذلك إذا اراد به ماذا هنا ادب الكلام مع الشيخ حالدا لا يقاطعه ولا يتكلم اصلا انت مستمع إلا إذا أذن لك المعلم بالكلام هذا الاصل هذا الادب محصور في هذا الطالب مستمع لا تتكلم لو سال المعلم خاصك انت أجب تكلم تكلم المعلم بكلام نحتاج إلى متابعة منك وأشار اليك واذن لك تكلم ما ذلك ذلك فالاصول أن ان يثقين عشر اذا ناوله الشيخ شيئا تناوله باليمين وإن ناوله شيئا ناوله به باليمين يعني ناول المعلم أو المعلم ناولهم فإن كان ورقه يقراها كفوتية أو قصة أو مكتوب شرعي ونحو ذلك نشرها ثم دفعا له يعني لا لا يعطيها المعلم مطوية مثل ماذا كتاب يريد ان يريه ماذا كتابا فيفتح له الموضع الذي يري ويشير اليه وكذلك ما يتعلق به بالورقه لان في القدم كان ماذا كان السؤال يكتب في ورقة ونحويها ويطوى فإن كان ورقة يقراها كفته أو قصة أو مكتوب شرع من نحو ذلك نشرها فتحها ثم دفعها إليه ولا يدفعها إليه مطوية إلا اذا علم او ظن اثاره الشيخ بذلك وإذا أخذ من الشيخ ورقه بادر الى اخذها منشوره قبل أن يطويها أو يتربها تربها بمعنى ماذا يوضع عليها التراب اول كانوا يحفظون الورق بهذا يحفظون الورق بهذا يثيرون عليها ال... ينثرون عليها ترابا لحفظها واذا ناول الشيخ كتابا ناوله اياه مهيا لفتحه والقراءه فيه من غير احتياج الى ادارتي يعني يفتحوه ويديره الى غير يعطيه الموضع ويشير اليه في بمحله فان كان لينظر في موضع معين فليكن مفتوحا كذلك ويعين له المكان ولا يحذف اليه شيء حذفا يرميه رميا هذا لا ينبغ هذا اذا كان في كتب العلم هذا من الأمور التي تخل بالادب وارغب نقول تفسق لكن يحتاج الى نص واضح مبين يعني بعض طلبه العلم حتى اذا جاء المسلم يرمي الكتاب وهو واقف هذا لا يجوز شرعا هذا في ايات في احاديث كتب العلم إذا اجلال كتب العلم كاجلال المعلم لا ينبغي ان الكتاب يعامل كانه صحيفه او مجله كلها هذا كتاب فمقدار معرفه العلم هذا يجعلك تعظم العالم ومن تاخذ عنه ويجعلك تعظم كذلك الكتب الكتب لا تفارق طالب العلم ملازمه الكتب اشد من ملازمه المعلم فالادب معها كالادب معه مع المعلم ولا يحذف يعني يرمي اليه شيئا حثا من كتاب او ورقه او غير ذلك ولا يمد يديه ان كان بعيدا ولا يحوج الشيخ إلى مد يده ايضا لاخذ منه أو عطاء بل يقوم اليه قائما ولا يزحف زحفا وإذا جلس بين يديه كذلك فلا يقرب منه قربا لا يدنو يعني فلا يقرب منه قربا كثيرا ينسب فيه لسوء ادب يعني لابد من فجوة بينك وبين المعلم فلا تاتي هكذا تحدثه ولو كان ما ما يظن بعض الناس انه من قبيل الحديث الخاص كذلك لا ينبغي قال ولا يضع رجله أو يده أو شيء من بدنه أو ثيابه على ثياب الشيخ أو سادته أو سجادته ولا يشير اليه بيده او يقربها من وجهه أو صدره أو يمس بها شيئا من بدنه هذا من الأدب بل هذا من ادب التعامل الصديق مع صديقه فكيف بالمعلم يعني لا تخاطبه كذا تشير اليه في وجهه أو تمسك شيئا من من ثيابه وتلعب بها حتى مع مع صديقك الا اذا علمت منه ماذا انه لا لا يضره ذلك قال واذا ناوله قلما ليكتب به فليمده قبل اعطائه اياه هذا قديم يمده ماذا يعني يضع فيه مداد مداد الحبر يعني فليمده اي يضع له المداد او الحبر قبل اعطائه اياه وإن وضع بين يديه دواتا وهي اله الحبر فلتكن مفتوحه الأغطية مهيئه للكتابه منها يعني تمام الخدمة فاذا طلب قلما تفتحه ما تعطيه القلم هو يفتحه لا إذا طلب ورقه لا تعطيه دفترا بل انزع له ورقه واعطيه اياها هذه اداه قديمه قال وان ولو سكين فلا يصوب اليه شفرتها يعني شفرة السيف حده وما يعطيه من خلف ولا لصابها وهو عجل سكينه ويده قابضة على الشفرة بل تكون عرضا وحد شفرتها إلى جهته قابضا على طرف النصاب مما يلي النصل جاعلا نصابها على يمين الاخر هذا كان قديما على كل حال والمراد به ماذا أنه إذا أعطاه شيئا قد يضر المعلم فسكين فلا يعطيه من جهة ماذا من جهة الشفرة التي هي حد السكين أو السيف حينئذ قد يتضرر المعلم بذلك وان له سجاده ليصلي عليها نشرها اولا والادب أن يفرشها هو عند قصد ذلك وان فرشها ثنا مؤخر طرفها الايسر كعاده الصوفية يعني جهه من جهاتها لتبين ماذا انها شاغره هذه شاغره بمعنى ان لها صاحبا ان لها صاحب فيطويها من جهه معينه بمعنى انها تشير الى أنه ذهب يتوضا فاينن نرجع إذا جاء شخص يعلم انها لي لشخص معين قال وإذا فرشها ثنى مؤخر طرفها الايسر كعادة الصوفيه ليست عاده الصوفيه انما هي عامه فان كانت مثنية جعل طرفها إلى يسال المصلي وإن كان فيها صوره محراب تحرى به جهه القبلة ان امكن قال ولا يجلس بحضره الشيخ على سجادة ولا يصلي عليها إذا كان المكان طاهرا وإذا قام الشيخ بادر القوم إلى أخذ السجادة وإلى الاخذ بيده او عضده ان احتاج وإلى تقديم نعله ان لم يشق ذلك على على الشيخ باذن ويقصد بذلك كله تقرب إلى الله تعالى وإلى قلب الشيخ انظر هنا جعلك ماذا كل ما مضى قربا الى الله عز وجل لماذا لأنك أحببت المعلم واجللت للعلم والعلم عباده اذا أهل العلم ممدوحون مثني عليهم في القران والسنه اذا هذا داخل في هذا اللفظ عام فيشمل كل من تلبس به بالعلم على وجه العلم النافع قال وإلى قلب الشيخ ثم لو قال ثم كان اولى ليجمع بين, بين أمرين لأن لان السابقة أن السابقه ان الطالب كلما كان أقرب إلى قلب الشيخ فهو احظى بالعلم فهو احظى بالعلم يعني كان أكثر حظا من من غيره أمر فطري امره فطري إذا كان الأب يجد قلبه مع بعض اولاده الذين هم من صلبه فمن باب اولى المعلم يجد ذلك مع طلبته فليس كالمشط كاسنان المشط لا ليس سواء ليس سواء قال هنا وقيل أربعة لا يانف الشريف منهن وإن كان اميرا قيامه من مجلسه لابيه وخدمته لعالم يتعلم منه والسؤال عما لا يعلم خدمته للضيفه اربعه لا يانف الشريف منهن وان كان اميرا قيامه من مجلسه وخدمته لعالم يتعلم منه والسؤال عما لا يعلم خدمته للضيفه ثالث 13 إذا مشى مع الشيخ فليكن امامه بالليل ووراءه بالنار إلا أن يقتضي الحال خلاف ذلك لزحمة او غيرها ويتقدم عليه في الموااطئ المجهوله الحال كوحل أو خوض خوض يعني شيء فيه الماء قالوا خضط الماء خوض إذا مشيت فيه أو الموااطئ الخطرة ويحترز من ترشيش ثياب الشيخ واذا كان في زحمه صانه عنها ببدنه اما من قدامي أو من ورائه وإذا مشى امامه التفت اليه بعد كل قليل فإن كان وحده أو الشيخ يكلمه حالة المشي وهما في ظل فليكن عن يمينه وقيل عن يساره وقيل عن يساره متقدما عليه قليلا لا ملتفتا إليه ويعرف الشيخ بمن يقرب منه أو قصده من الاعيان ان لم يعلم الشيخ به قال ولا يمشي إلى جانب الشيخ الا لحاجه او اشاره منه ويحتجز من مزحمته بكتفه أو بركابه إن كان راكبين وملاصقه الذياب ويوثره بجهه الظل في الصيف وبجهه الشمس بالشتاء وبجهه الجدار في الرصفانات ونحوها الرصف هو المشهور ضم حجر إلى حجر هذا الرصف أما هذه الرصفانات هكذا بهذا الاسلوب ما ما وجدتها وبالجهه التي لا تقرع الشمس فيها وجهه اذا التفتت اليه ولا يمشي بين الشيخ وبين من يحدثه بين الشيخ وبين من يحدثه ويتاخر عنهما إذا تحدث أو يتقدم ولا يقرب ولا يستمع ولا يرتفت فإن ادخلاه في الحديث فلياتي من جانب آخر ولا يشق بينهما كلها واضحه كلها واضحه قال واذا مشى مع الشيخ اثنان فاكتن فاه فقد رجح بعضهم أن يكون أكبرهما عن يمينه وان لم يكتنفاه يعني امنه ويسره تقدم اكبرهما وتأخر اصغرهما وإذا صادف الشيخ في طريقه بداه بالسلام ويقصده إن كان بعيدا يعني يقرب منهم ولا يناديه ولا يسلم عليه من بعيد ولا من ورائه بل يقرب منه ويتقدم عليه ثم يسلم قال ولا يشير عليه ابتداء بالأخذ في طريق حتى يستشيره كان نمشي معه ويتأدب فيما يستشيره الشيخ بالرد الى رايه ولا يقول لما رااه الشيخ وكان خطا هذا خطأ ولا هذا ليس براي بل يحسن خطابه في الرد إلى الصواب كقول يظهر أن المصلحة بكذا يعني لا باس بمراجعه الشيخ لا بأس بالتصويب لكن بادب وعبارات حسنه لا يظهر منها ماذا الرد والمجاراته للشيخ فقوله يظهر ان المصلحه بكذا ولا يقول الراي عندي كذا وشبه ذلك اذا هذا أدب المشي مع مع الشيخ على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وبهذا انتهينا من الفصل الثاني من اداب المتعلم مع شيخه وناتي للفصل الثالث وهو مهم جدا لكنه ليس أهم من الفصل الأول والثاني وهو ما يتعلق باداب طالب العلم في دروسه وقراءته في الحلقه وما يعتمده فيها مع شيخي والرفقه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين